ان الشيطان للانسان عَنْهُمْ مبين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 وَتَكُونُ مِنْ đầu nào đi وتكونوا من ذو عرضه صوماً صالحين أنت بعد ان في غيابت الجم بي نسقطه بعمس أكله البتب ولحن أصبت إنا إذا لقاسرون الله الله الله وج يا الله ما بال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لبزا ولست لكم أنفسكم أمرا waya ha an لما قيمة عم شعسي كده كده الله يا قرآن الله علیم بما يعملون <تصفيق> وسره بالفم بحق الداراهم مع وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا وشربه فوقي فأن دراهم كثيرًا دغيلًا وكذلك كما كنتم تفهم الامر وينون من تئل الاخاخي اللهم علمنا وَلَا كِنَّ أَكْفَعَنَّا كِلَا يَعْلَمُونَ Thank وَلَمَّا بلغ أَشْدَهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِمًا وَكَذَلِكَ نَجْدِ الْمَحْسِمِينَ وَلَمَّا قال معاذ الله إنه ربي احسن مثواي إنه لا يصلح الله فراودت غلفيه وفي بيتها عن نفسي وغلقت الابواب وقالت ليس لك جامشته يرضى عليك يا مولا. الله يرضى عليك. الله يشرح لفاعاً <تصفيق> ونوذفاً واستبق الباب وقدت طميصا من دبر وألف يا فيد هذا الباب قالتنا جذاب من أَرَادَ بِأَهْلِكَ سنؤة إلا أن يسجن كذلك صبر الله قال يرادتني علم النفسي وشهد شاهد من أَهْلِهَا صدقت وهو من الكاربين وإن كان قميصه قد من دهور فكذبت وهو من الصادقين Amen. أعرض عن هذا واستغفرني لذنبي إنك ودينة امرأة العزيز تراوه فتاها عن نفسه قد شغفها قداء لهم ندم تكا الله الله الله الله الله يا قرآن الله, الله, الله هذا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز فرامه فتاها عن نفسه قد شعفها حبا إنا لنرى فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ نَأْصَلَ إِلَيْهِنَّ وَأَرْسَلَ تَذَلُّلَهُمْ تَكَأَ <تصفيق> وَأَ رجع ولين فلما أرئنه أكبر وقد ضع نعم نعم. فلما سمعت بمكرهن اللهم اري مكاسيمه اللهم زيدك لهم كل واحدة منه نسيكينا وقالت الحروج عليهم وقال All <laughs> we أحب إليهن وأكم من الجاهلين الله الله الله الله الله عليك يا الله الله, الله. الله. الله. رب أحب إذ لا تفرق عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهدين فاتجاب له ربه فصرف عنه Amen.